ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 بل هم بلقاء ربهم كافرون